وسميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى ا ل أ ن ف س ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما ت م ن ى فلله ا ل آ خ ر ه والاولى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 وان إ ل ى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات و ا ح ي ى وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى